سَنَ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ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 الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لو تاب المبطلون بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد باياتنا الا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما لا آيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهموا أنا أنزلنا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 ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون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 ارض واسعه فإيا يا كل نفس ذائقه الموت كل نفس ذائقه الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبؤنهم لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة يَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَإِنَّ يُفْكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ له إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سألتهمَّ مَن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأحيا فأحيى به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الأخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمُ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هم يُشْرِكُونَ لِيَخْفُوا بِمَا آتيناهم وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ نا جعلنا حرمنا منا ويتخطف الناس من حولهم اف بالباطن يمنون وبنعمه الله يكفرون ومن اضلم ممن افترى على الله كذبا او كذب is there not a place for the kaffir? and those who are gathered in us we will be able to help غلبت الروم، قلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بيت سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يوم إذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يهبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء إلى فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم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 ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاركم من فضله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 يَعْطِيلُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهود عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملك تيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأتم فيه سواء تخافونهم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل لايات لقوم يعملون بل التبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن ضَلَّ اللَّهُ فَمَن يَهْدِي مَن ضَلَّ اللَّهُ وَمَا لهم من ناصرين